والبلد الطيب يخود نباته, نباته باذن ربه والذي كلبه يخود لذاته باذن ربه والذي خرث لا يخرذ الا نكدا والذي خرث لا يخرذ كذلك مصرف الايات قوم يذكرون كاد كان